والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر سيئاتهم لن أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مَرْجِعُكُمْ مرجعكم بِمَا بما كنتم تعملون والذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ كعذاب النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ نصر جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي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 رجزا من السماء بما كانوا يكسقون ولقد تركنا منها آية بينه لقوم يعقلون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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدا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 وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الحيوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ